أ ه ل ا وسهلا ب النبي اهلا وسهلا ب النبي اهلا وسهلا ب النبي اهلا وسهلا ب النبي خير الانام العقرب الهاشم المطالب ي ن صلوا على هذا النبي الهاشم المطالب ي ن أ ح م د زكي النمسم من وزكم ا في الكرتب أ ك ث ر ه من ذكره و أ ب ج ر ه د ي أ كل ث ر ذكره وأبشره ه من ك ب خير بنشر كل محب لله من لم يزر هذا النبي من مشرق أ و مغربي تبا له من ا ل م ذ ن ب ي ن معرض ا للغضب Little gun dog よろしくお願いします。<音声> I'm gonna go see